كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتك الذي فضل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 يُبعثون من بعد الموت ليقولن ان الذين كفروا ليقولن ان الذين كفروا ان هذا الا سحر مبين ولئن خَرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَّا يَقُولُونَ مَا أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ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 بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولاد برة وأجر كبير فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق وضائق به صدرك أي يقولوا أي yaqulu lawla unzila alayhi kanzun aw jaa ma'ahum نفترى قل فأتوا بعشر سورٍ مثلي مفترياتٍ ودعوا ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن يستجيب لكم فاعلموا انما انزل بعلم الله حياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار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 أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَنَارُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُفُّ مِرْيَةٌ مِنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ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 خسرو أفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أن في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 مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه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 وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه لا إن أجري إلا على الله 1. 2. 3. 4. 5. تجهلون ويا 7. 8. 9. 9. 10. 10. تذكرون ولا Kumundi khazain Allah, walla a'lam al walla a'lam al ghayb, walla aqul walla aqul lil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 Fatenā بِمَا تَعِدُنَا in kuntā مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ إِنَّمَا ma بِهِ اللَّهُ وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن ياكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراء قل إن افتريتوا فعليه إجرام وأنا بريء من ما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 ويصنع الفلك وكل ما مر عليهم لا من قومه سخروا من قال إن تسخروا منا فاننا نسخر منكم كما تسخرون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 قال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح لبنه وكان في معزم ونادى نوح إبنه وكان في معزلي يا بني يركم معنا يا بني يركم معنا ولا تكم مع الكافرين قال سأوي إلى جبلي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 وسماء وأقلعه وغيض الماء وقضى الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن بني من أهل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 واعظك ان تكون من الجاهلين قال ربي اني اعوذ بك ان اسالك 12. 13. 14. 15. 16. 16. 17. 17. وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ تِلْكَ مِنْ أَنْبَادُ Inna al-ʿāqibah lil-muttaqīn wa ilā ʿādīn aḵāhum hūda. Qālā yā qawm ʿibdū Allāh mā lakum min ilāhi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 ورسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركين nāʿan qaulik wa ma nḥnu laka bi muʾminīn innā illa ʿatraka bādḍu aalihatīna bi sūtālā innī ašhedu Allāh wa واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكل قلت على الله ربي وربكم <تكلم> ما من دابة إلا هو على فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيق وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَاهُ دُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّينَهُم مِن عَذَابٍ غَلِيظٍ وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ وَاتَّبَعُوا فِي هذه الدنيا وَيَوْمَ القيامة. ألا الَّا بُعْدَ لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحَةٌ قَالَ يا قوم الله ما لكم مِنْ إله غيره هو من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت وإن تفينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَقْطُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِيهِ أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُوهَا بِسُوءٍ وَلَا تَمَسُوهَا بِسُوءٍ إِنَّ فعقروها فقالت متعوا في داركم ثلاثه ايام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء امرنا نجينا صالحا والذين آمنوا رَحْمَةٍ مِنَّا بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هو القوي العزيز وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا في ديارهم جاثمين Ka'alla miya on ala Allahi inna samu da ka'faru rabahum, Allah born dali samu. Olah bilbushra salam.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 إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتا أَأَلِدُ وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا اتعجبين من امر الله رحمه الله وبركاته عليكم اهل البيت إنه حميد مجيد ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواهم إنه قد جاء wa ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاؤه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قومها تق <تقوا> الله ولا تخذن في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وانك لا تعلم ما نريد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 وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدَ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ Inni, أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ وَيَا قَوْمِ araku, araku, araku, بِالْقِسْطِ وَلَا تبخسوا النَّاسَ أشياء. وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ بَقِيَّةُ اللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَمَا أَنعَمَ عَلَيْكُمْ بِحَفِي قالوا يا شعيب اصلاتك تأمرك ان نترك ما يعبد اباؤنا او ان نفعل في أموالنا ما نشاء إنك الحليم الرشيد قال يا قوم ارئيتم ان كنتم على بينه من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ويا قوم لا يجرمنكم أي يصيبكم أي يصيبكم مثلما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد وَاسْتَوْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُبُو إلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمُ وَدُودٌ قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ وَإِن لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله فَخَلْتُموه وَرَاءَكُمْ ظُهْرِيَ إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا على مكانتكم اني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعِيبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا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 يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعمة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود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 ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود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 ففي jälkeen, خالدين فيها خالدين فيها ما دامت السماوات aatu, aatu, ما شاء ربك عطاء غير aatu, hudu houla ma yabdoun illa kma yabd abahum OD ATAYNA MOUSA AL-KITABA FACHTA LIFI WA LAWLA KALIMATUN SABAQAT MIN RABBIKA LA QUDI BAYNAHUM WA INNAHUM LA FI WA INNA KULLAL كأعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغر إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا الذين ظلموا فتمسكوا النار وما لكم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 Ajr al Muhsinin. Falaola kan min al Qurun min qablikum ulubaqiyyat. Ynehun al al Fasad fi al Arz illa qalila illa qalila min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 سَأُمَّةً وَاحِدَةَ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ وَكُلَّنَّ قُصَّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الحَقُّ وَمَوَعْظَةٌ وَذِكْرَ لِلْمُؤْمِنِينَ